والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلم ما واذا سر النبي الى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَبْدًا بعض فَلَمَّا نَبَأَهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُبَى إلَّا اللَّهُ فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ذلك ظاهر عسى ربّه إن طلقكن أي يبدله أزواج خيرا منكن خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائحا غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخِلكم جنات تجري من تحتها ويُدخِلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأت نوح ومرأت لوط كانت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأت فرعون إذ قالت رب نلعيدك بيت في الجنة رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني